ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب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 أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أَإِنَّا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون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 يومئذ في العذاب مستركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركون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 أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ أَلْ أَنْتُم مُطْطَلِعُونَ فَاطْطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِن كِتَّ لَتُرْدِينَ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 أذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلَنَ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّهَا جَعَلْنَاهَا فِسْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ قَلْهَا كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّيَاطِينِ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البكون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم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 كن آلهة دون الله تريدون، فما ظنوك برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم، فقال إني سقيم، فتولوا عنه مذبرين.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 قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قرص الدين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 رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقُنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينِ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ مُبِينٍ فَأَفْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصال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 أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ